بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يوجه الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل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 وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ زَلَعْنَ لَهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُ لَوْمَا تَأْتِينَ بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْصَادِقِينَ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 بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأيام وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لسكم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزا ومان ننزله وما ننزله إلا بقدين علم وأرسلنا ليا حل وأطيح فأنزلنا من السماء فأسقينكم فأسقينكم وما تُم له بخازنين واننا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولا قد علينا المستقدنين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن يا ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا إنسانا من صلصال من حمئ مثنو والجأن خلقناه من قبل من النار السام وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِمَلَائِكَتِهِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرٍ مِنْ صَلْفَالِ مِنْ حَمَائِ مَسْمُونٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَلَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ سَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكُ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 هو يتنيل أزينا لهم في الأرض ولا أخوناهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم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 المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمس فيها لصب وما هم عذاب مخرجين نبي عبادين أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبي عبادين أني أنا الغفور الرحيم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 أبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن نسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه الظاهرون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين هُوَ قَضَىٰ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ سَلَامًا جَاءَ لِقَوْمِ آل نُوحٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ كَمٌّ مَالُو بَلْ جِئْنَاكُمْ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأشر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانضوا حيث تؤمرون وقضيناك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 لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَاهَا عَارِيَةً هَافِتَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّ كَلَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَوِينٌ نُّقَيِّمٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَإِن وانتقرنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عندها معرضين وكانوا ينشتون من الجبال بيوتا آمين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 119. الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين بعض ما تؤمر وأعرط عن المشركين إنا كفينا كالمستهدئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد معلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين